سَوْمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٌ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قُلْ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم انفوا المكيال والميزان بالق ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما عَلَيْكُمْ بِحَافِظ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي ام وَلِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيد قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مُّرْ بي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما نهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح استطعت